بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فيسر أقوانكم في المكتبة والتسجيلات السلفية بترين أن يقدم لكم المصحف المرتل بصوت الشيخ الفاضل أبي اليمان عدنان بن حسين المسطري عفظه الله تعالى والذي سجل بصلاة القيام لعام 31 وأربعمائة وألف من الهجرة من مسجد السنة بترين نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به الإسلام والمسلمين أما الآن فمع هذه التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم